يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يقينهم بؤس وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يعشاهم العذاب من وهم تحت أرجلهم ويقول زوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إِنْ أَرْضٌ واسعةٌ فَإِيَّا يَفْعَلُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَارِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلَيْنَا تُجْعَلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَوِّئَنَّهُمْ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 قَدِّرُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَعَ فَأَحْيَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن ذَعْدِ مَوْتِهَا لَا يَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ